أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا أمرى تلك آيات كتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 من نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تأتمها كما تأتمها على ذا أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم الحكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إله ما أبينا وَنَحْنُ ونحن عصبا إن أبانا لفي ضلال أقسِلوا يوسف فأويط رحمه أرمين يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوم صالحين. قال قائلٌ منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غياب الجب يلتقط بعض سيارة.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 أن تلهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا نخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا هذا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا لذا أبانا إنا ذهبنا نتبق وتركنا يوسف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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلا دلوه, فأدلا دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعمل وشروه بثمانين بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لهم رادين أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسائيا فعنا أو نتخذه ولدأ وكذلك مكّن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 وَهَمَّ بِهَا لُولَا أَرْقَابُهَا نَرْبِي كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْ مُسُوءٍ أَوَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَرِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن إلا أي يسجن إلا أي يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهل هذين كان قميصه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 الانراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم اوسلت اليهم واعتدت لهم متكئا واتت واتت كل واحده منهم نسكيله وقالت اخرج عليهم فلما راينهم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 ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصالحين. قال رب السجن أحب إلي مما ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدون أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له رَبُّهُ فصرف عنه جيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسلنه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزًا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسن.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 متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الصيب ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمال يأكلون سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفسوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان في بالي ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر من واخر يابسات لعلني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروهم في ثمله إلا قليلاً مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جماءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهم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 ذلك ليعلم أني لم أقل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائمين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم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 لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أُقَلِبُوا لَا أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا إِلَى عَبَّدَنَّ الكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا لَكَتَ الوَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا ذا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 قالوا تم الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سادقين قالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين قالوا جزاء من وجد في رحله فهو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 نرفع درجات من نشأ وفوق كل ذي علم علي قالوا إن يسرب فقد سرق أخ له من قبضه فأسرها يوسف في نفسه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر ما والله أعلم بما تصفون قالوا يا نذئ أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخ الأحبنا مكانا إن نراك من المحسنين قال معاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنما إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا الله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إن أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا لا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يحون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني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 لقد كان في قصصهم عبارة لأول الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديقاً الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم نؤمن.